صغيرا ان هديناه السبيل ان ما شاكرا وان ما كفرا ان اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الاضرار يشربون من من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً أَوْ شُكُورًا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنه وحريرا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 مَطْعِمٌ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي بُسُطٍ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُلٍ أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء أو وكان سعيكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن ذيلا تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان كِلْتَا وَيَدْعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا انَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ